الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَأَنَّى بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا الارض مددناها والقينا فيها رواسي والقينا فيها رواسي وامنابتنا فيها من كل زوج بهين جد تذكره وذكرا تذكره وذكرا لكل عبد منير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 جَادِكَ الْخُرُوجَ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيْنَا فلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقارب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين ما لقعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق وجاء ذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الشور ونفخ في الشور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائط وجاءت لقد كنت فيضه لتمهاجا لقد كنت فيضه لتمهاجا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فَتَسَاءَلَ صَاحِبُهُ كُلَّ يَوْمٍ حَدِيثًا وَقَالَ قَرِينُهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا نَدَّعْتُكَ ﺇﻟﻰٰ ﻟِقَﺎءِ جَهَنَّمَ مَكَانُكَ كَﻔَّارٌ ﻋﻨِﺪَ فَالْتَقِيَاهُ في الْعَذَابِ الشَّدِيدِ مَالَ قَرِينُهُ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ولكن, وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا قال لا تصم لدي وقدقدّت إليك بال ما يبددلل للقول لدي ما يوبّل للقولدية وما أنا بضنا وما أنا بغنلَ من للاب ي وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مبين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم وفيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فَ الطبوا في بلااتِ هلّم م خش إِ فذَكَ لَذكرَالِمَن ننا كانَ لَ قَب لممن العَّ كان لَ قَبُ الأوْقَ السَّ وَهُ شَلَ وَلَقدَ قَلَطَنَ السمواتِ وَأَرضض مَا بَنَهُماَا في سَّة أي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 احتذر بحق ذلك يوم الخرون اننا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صرعا ذلك حشر الينا يسير نحن اعلم بما يقولون ما ان تك عليهم رب فذكر بالقران فذكر بالقران من يخاف عين